والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسهيل الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه مكتفٌ ولا يحيط بعلمه إلا ما لهم ذلك خصلهم به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة. ودرجات القدس ومراتب السعادة والفسنة والزيادة التي تقف دونها اللقون ويحاولون إدراكها الوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله رب المؤمنين السامرو. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له. ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وشهدوا أن محمدًا عبدُه ورسولُه، يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقَّ تقاته ولا تمتون إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، وتقول الله الذي تساء النبي وارحاب، إن الله كان عليكم رقيبًا، يا أيها قولا من سديدة لصحبكم أعمالكم ويرضي الله فيهم بكم وملتئ الله ورسوله وفقا تفاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالا وكل ضلالات في النار ضم جنة من النار طبعا تازلنا مع هذا الفصل ووقفنا عند قوله والقسم باسمه أي أن الله جل وعلا يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمرك انه لفي سكرته المعمة إذن أقسم الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقسم بغيره وهذا يدل على شيء انما يدل على مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه قال واجابه دعوتي دعوته، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعوه فاذا دعا وسال عليه الصلاه والسلام فان الله جل وعلا يجيب وقد ادخر النبي صلى الله عليه وسلم لانه له دعوه وهذه الدعوة التي تكون لكل نبي النبي ليست من عبوم الدعوات، لكنها من الدعوات الخاصة. لأن هناك دعوة عامة، وهذا يسألها الله، يسألها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربهم فيجيبه معه. لكن هناك دعوة خاصة، هذه الدعوة قد يعني قد دفّرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وهي التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الناس للشفاعه فقال قد ادخرتها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل نبي دعوه مستجابه لامته قد دعا بها وقد ادخرت دعوتي الى يومها وهذا طبعا من رافتي ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم بامته ولذلك يشفع يوم القيامة ارفع يا محمد ارفع واسأل تنطاع واشفع تشفع فأول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي أقمي الساعة ويقول أمتي أمتي, أمتي أمتي أمتي أمتي والله جل وعلا يقول رمضيك في أمتك ولذلك أول ما يبدأ به الله جل وعلا يوم القيامة أنه يدخل من امه محمد صلى الله عليه وسلم سبعين الفا بغير حساب ولا عذا لا سابقة لا سبعون الفا وقد, وقد استزاد النبي صلى الله عليه وسلم على السبعين ألفا فقال مع كل ألف سبعون ألفا صلى الله عليه وسلم اذن ودعوته وتكليم الجمادات وتكليم الجمادات يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم يعني يكلمه الجمادات تكليم بمعنى ان الحجر لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجي بحجر فسمعه يسبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الجماد فيمتد من غير التكليف ولذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم أن اراد ان يستر عورته عندما لم يجد فامر الشجرتين الشجيرتين فقال لهذه اقتربي فدمت ولهذه اقتربي فدمت فستر النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي صلوات ربي وسلامه عليه وكان يكلم الجمادات كما قلنا أنه كلمه, كلمه الحجر وكلمه ذلك الجمل الذي شكا للنبي صلى الله عليه وسلم سوء معاملة صاحبه فكلمه بأن يدمع فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال أين صاحب هذا فكان صبي فقال يا هذا لقد اشتكاك جملك هذا تتعبه ولا تحسن إليه صلى الله عليه وسلم قال والعجم تكليم الجمادات والعجم وإحياء الموتى وإحياء الموتى وإسماع الصمي قال ونبع ما هذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع له ما تفرق في الأربية لأن تعلمون أن كل نبي خص بخصيصته كانت هي المعجزة في قومه الرسول صلى الله عليه وسلم جمع له هذا صلوات ربي وسلم عليه وإسماع السم معناه موتى وفسها فلذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم اهل قليل قالوا كيف تكلم موتا قال ما انتم اسمع به هل وجدتم ما وعد ربكم حقا لا اله الا الله طبعا هم من اخر يقول نعم وجدنا ما وعد ربنا حقا قال ونبع ما وهذا في حديث جابر رضي الله عنه حيث نبع الماء من من يدي النبي صبين أسرع النبي صلى الله عليه وسلم عند مشتكي الماء وكانت قلة قال من عنده ماء فأودي بالقدي سليم به قلة ماء فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أسرعهم فقال يرتون فبدأ الصحابه يرتون ها من ذلك القدح فحتى قال جابر رضي الله عنه أضاق حتى رايت نبع الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم محجزة كده. عليه الصلاة والسلام فارتوى القوم وارتسلوا وتوضأوا من ربنا. قال من بين أصابحي وتكثير القليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالطعام القليل فيبعو النبي صلى الله عليه وسلم فيطرح البركة وهذا قد حدث في حديث أنس قصه طلحة عندما نادى القوم وقالت لهم رأتوا تاتي إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونفرين أو ثلاث لا إله إلا الله تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذر الصحابة على نفسه صلى الله عليه وسلم سعيد الأمة فلذلك لا تأتي إلا باثنين أو ثلاث فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جاءكم الفرج لا نائبا من الله طلحة قول النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب القول عادت فلما رأت تمعت زوج طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع معي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحه لا تضع الطعام حتى فاستاذن بعد نضجك فاستاذن النبي صلى وسلم كان الذي يغرف فقال اكل القوم قال وبقي يا القدر كما هو يعني ينظر الى بركه قليل ما يكفي ثلاثه والاربع قال القوم ها؟ يقوم يفوق المئه فاكلوا قال فنظرت الى القدح فكما لا اله الا الله قال وتكسير القليل وانشقاق القمر وقد بينا هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر القمر لنطلب منه ايه واضحه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعضه قالوا انشقاق القمر كما قلنا أنهم أرادوا آية الظاهر فينا فقال انظر إلى القمر كان مجتملا بدرا فأشعر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالانشقاق به من الله تنشق نصفا ثم أمر فرجع، وهذه هي الايه الضاهرة. قال ورد الشمس. واختلف صح ذلك أم لا. رد الشمس بمعنى أن الشمس كانت إلى المغيب وكان قد فاتت النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه صلاة العصر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشمس أن تنحبس معنى تقليل. لا تسير. إلى غروبها. قال فوقفت. بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عباس الشخص. ولكن فيه نظر. وقلب الأعيان. ونصر بالرعب. ونصر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أتيت خمسا. أو أعطيت خمسا لم يعطاه نبي قدر. ومنها انني لنسرت بالروح مسيرة شهر قال والاطلاع على الغيب أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلعه الله جل وعلا على بعض الغيبيات لأن الغيب لا يطلع عليه أحد الا من ارتضى جل وعلا من رسول. فإن الله جل وعلا يطلعه على الغيب ولذلك أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الغيبيات ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما تسمع عباره سيأتي زمان أو يأتيكم آه أو في آخر الزمان وهذه كلها من الغيبيات كلها من الغيبيات التي طبعاً أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله عليها ومن بينها ما ذكر في آخر الزمان من العلامات كخروج الدجال وياحوج وجموج وغيرها من البحوث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الغيبيات انه سيخسف بقوم ويرسل الكعبه ترتسم باولهم واخرهم ولن سياتينا ان شاء الله تعالى انه وعدناكم به في جمع وذكر علامات الساعه وخصوصا العلامات الكبرى اما الصغرى فكلها قد وقعت لم يبق منها شيء. الذي نحن ننتظره هي العلامات الكبرى. واذا جاءت. آه، فإنها تأتي متتالية. كعقد الخرز عندما ينفك أو يقطع، فإنها تتتابع ماذا؟ الخرزات فيه. طبعا ما بينهم سيأتي في وقتها إن شاء الله تعالى، ونتحدث عنه. جل وعلا لأنها الناس في غفلة عن هذا الغر ولذلك من علامات الساعة أنه عن أن علامات ينسى الدجال ينسى ذكر الدجال, ينسى ذكر الدجال. معنى به الناس قال وهذا طبعاً قبل بعتته صلى الله عليه وسلم كان يضله الغمام عليه الصلاة والسلام ها؟ فكان كلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم يضله ذلك الغمام وتصبيح الحصى كما بيّلنا وذكرنا ذلك وإبراء الآلام بدعوته عليه الصلاة والسلام كان يضع يده أو يدعو لصاحبه فيبرأ بإذن الله والعصم من الناس والله يعصمك من الناس كما قال جل وعلا بمعنى لا يستطيع احد ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يشاء الله جل وعلا الى ما لا محتفل معنى كتاب قال ولا يحيط بعلمه الا مانعه اي الله جل وعلا قد ذلك ومفضله به لا اله غيره إلا إلى ما اعد له في الدار الآخرة طبعا أننا شك فيه فإن الله جل وعلا على يمين الرحمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الرحمن منزله لا ينبغي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني يمين الرحمن فقال من منازل الكرامة ودرجات القدس وما السعادة السعاده والحسنى والزياده التي تقف دونها العقول قال ويحارب دون ادراكها الوهم إدراك الوهم طبعا هذا يتكلم عن المسائل حتى لا نغالي إنما يتكلم عن المسائل التي لا نعلم ما عبد الله وعلا في الاخره مما لا يستطيع ان يدركه لأن من الأمور الغيبيه اما ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لابد القاعدة عندنا كما بدانا اول الكتاب ماذا قلنا تذكرون القاعده فيما في يخص النبي صلى الله عليه وسلم لا افراط ولا تفريط آه لا تقصير ولا غلو حتى لا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبوديته ولا نهض حق الرساله وإذلك وإذلك عندنا قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. ليس كذلك. آه. إنما أنا بشر مثلك. ليس كذلك. آه. وهذا تبار قول الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما بالصحيح. أنا بشر مثلكم. أنسى كما تنسون. فإذا نسيتوا فتذكرون. لأن البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها ماذا؟ البنسان. فلا نخرجه عن اطار ماذا العبوديه ولا نرفعه فوق ماذا فوق الرساله واضح اذا فلا نغالي حتى نخرج لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ذكر لكم بحديث الرسول صلى الله عليه ماذا طاز؟ لا تضروني كما اطردي النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله رسول حضر التبيين نعم ان قلت اكرماهم اكرمه الله لا خفاء على القطع بالجمله انه صلى الله عليه وسلم اعلى الناس قدرا وأعظمهم محل وأعظمهم نعم وأكملهم محاسنا وفضا وقد دهنت في تفاصيل حصول الكمال منهب جديلا شواقا إلى من أقف عليها من أوفابه تفصيلا فعلم نور, نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك كسري في هذا النبي الكريم، في هذا النبي الكريم، حبي وحبك، أنك إذا نظرت إلى فصائل الكمال التي هي غير مكتسبة، وهي وهي جبيلية، الخلقية، إذن ستكون غير مكتسبة وفي جبيلة الخلق أو الخلق. نعم. وجدته صلى الله عليه وسلم حافظا لجميعها وقطحيقا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلات الاخبار لذلك بل قد بلغ بعضها مبلغ القدر طبعا هنا يبين بعد ذلك عقد فصلا الفصل هذا يذكر فيه ما اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم علم على قسمين ما هو جبيني ومكتسب كلمنا عن الفصل في بدايته أنه بدأ بالجبلي والمكتسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حاز الفضل في هذا وذاك، قد حاز الفضل في هذا وذاك، ولذلك سيمتعد عن الكلام عن ما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الجبيلية والمكتسب، ولذلك كما قلنا حاز السبقة في كليهما. وذكر الآن الصور التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم الوصف التي هي ولا والخلقية الخلقية. يا رجل الخلقية في الوصف للفتح الوصف تقول الخلقية للكسر وإن كانت بالضميق معناه المكار والمعنى وليس الظاهر نعم أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في عزبها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة طبعا وإن قال رحمه الله الأحاديث والآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة هي ليست كلها صحيحة بل هو ما سيدكر هناك ما سنبينه فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو ممكن، وهناك ما هو صحيح فيما سيدكره الآن سنشير اليها واحده واحده بان الله جل وعلا لذلك من حديث علي وانس بن مالك وابي هريره والبراء بن عازم بن عازب وعائشه ام المؤمنين انتبهوا هنا كل هؤلاء في روايتهم صحيحه تحتها خط من علي وانس ابن المال وأبي هريرة والبراء ابن عازب وعائشة أم المؤمنين ما روته في صفة رسول الله صحيح نعم وابن أبي, وابن أبي هالة وابن أبي هالة هدوة هند ولد خديج فهذا فيه نظر وسيذكر لنعتمد عليه المؤلف رحمه الله تعالى على حديث ابن أبي هالة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغرب في كثير من الاشياء معنى اشياء لا تصح واشياء تصح وإذاك سنقف على حديثه لما سيذكره في اخر الفصل الظاهر لم تكن ذاكره في اخر الفصل سيذكر الحديث هذا لأنه مستقافي وهو فهو وهو حديث قوي الا أن فيه ما هو صحيح وفيه ما هو غير صحيح نعم وابي لحوم وهذا ما ذكره صحيح نعم له بن سمرة نعم وهذا أيضا صحيح وأم معبد لا يصح ما ستذكره أم معبد وابن عباس نعم ومعرض ابن معيقب هذا ومعرض ابن معيقب نعم و... وأبي الطويل لأ لما قلت سكنت معناه ليس بدك نعم وابي الطفيل وهذا اخر صحابتي موتا في الدنيا وصف عنها اسمه عامر بن وافله اخر من عاش من الصحابه رضي الله عنهم جميعا وما وصف صحيح نعم العذاب بن خالد و خزي بن قاتل يا رجل وخريب بن فاتك وخريم بن فاتك وخري وحكيم ثم قال يري ما يقال عنهم من انه صلى الله عليه وسلم كان ازهر اللون ادعج ان انجل طبعا بدا الان يذكر جمع كل ما ذكر هؤلاء وقلنا فيما هو صحيح وفيما فيه نظر قد يكون لكن نحن نتكلم لان وصف لا بد من السند على السند ليس كذلك لكن السند الذي جاء الرواة الذين روا الحديث عن رسول الله إلى هذا الصحابي معناه لا يصح فتجد أن فيه ضعفا وفيه نكارا فيه شدود خالف غيره فإذلك نمت المسألة أنه ما من الصحيح وما هو الضعيف ما أجمع عليه لا إشكال ما فيه نظر توسع هذا يحتاج إلى مانا دليل لأنه نقل لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أهذب الأشجار أبلج أزج أقنع أفلج مدور الوجه واسع الجبين كث اللحية تملا صدره سواء البطن والصدر واسع الصدر عظيم المنكبين ضخم عظام عبلا العض العضعين يرتجي <تصفيق> الان تضم تردوم تضم تردوم تكسير يقول نعود كلام شهر مرحيم سيمرت وريده طيب ما الآن كلها عطف والمعطوف على المنصوب. ليس كذلك لي. ما قرأت الأزمانية ونمسوم طيب لكن التطبيق صعب تطبيق صعب م? ليست المسألة أنك درستها لكن مسألة في النحو واسالوني لا ينبئك مثل خفيه اللهم استعان عليكم فقد ترك جمله وتفصيلا الى الله يسأل. كما قال بعضهم من باب الطرف فقال ما لي للنحو يقول هو ما لي لهذا ما لي وللنحو ما وما لي ولزيد يضرب ان دائما يعني يضربون المثل بماذا زيد ضرب زيد ام عمرو او ضرب عمرو زيدا قال ماني وللنحو ومالي ولزيد مضرب دائما وابدا فان لذلك جاء احد الرجال ياتي بولده الى مدعني اللغه او اعلم هذا النحو اانتبه قوم لسانه فطبعا جاء به وكان الولد ذكي كان عنده فدمة فطبعا بدا يدرس يدرسه من لحم فقال له يا بني طبعا الولد الجديد اعرب قول الله اعرب قال اعرب ضرب زين عمرا فقال الولد للشيخ هل ضربه حقا هل ضربه حقا؟ قال يا بني إنما هو مثال. آه نتعلم به التطبيق. فقال أعلم يا بني قال هل ضربه حقا؟ ما هو يريد أن يفر آه من لإعراب. لأن الإعراب تشقره ماذا؟ الرؤوس. الله مساعد عليه تقلل. هذا الذي يحير طلبة العلم. ها؟ أليس كذلك؟ آه آه فإذلك النحو هذا الله المستعان فإذلك يقول ضرب زيد عمران قال هل ضربه حقا؟ قال لا يا بني لا تتعبنا إنما هو مثل ترى عليه أهل اللغة في ضرب المثل فأعلم فقال الولد للشيخ لا خير في علم اوله كذب فلا خير في علم اوله كذب. طبعا هو كذب. ما هذا مثل افتراح. فإذلك طلبة العلم نحي عنهم مسائل النحو مسائل الصرف البلاغه وذلك يسمونها البلاهة. شوف هي البلاقة. وقلب الغينها. أه لماذا؟ لأن فعلا كل هذه تشغلها معنا. آآ أبوز ويدلك كان عندنا كأقول السم البلاغ البلاغة والنقد. البلاغة والنقد. فكان يقولون هي البلاهة والنكد. هي البلاهة والنكد. لا لماذا؟ لأنه طبعا صحيح. ولا يمكن فهم. الكتاب والسنة تبه. إن لم تطقن اللغة. اتقان اللغه هذا مربط الفرس ولذلك من لم يحسن النحو فالخير خير له ان يصمت صحيح ها لماذا لأن الاعراب فرع عن المعنى ان تعرب هو فرع عن المعنى قد بينا لكم أن يتغير المعنى بتغير الاعراب ليس كذلك لتغير المعنى طب ولذلك السبب في ان ابو الاسود الدؤلي وضع هذا النحو ابو الاسود هو واضع النحو بامر من علي رضي الله عنه ابو الاسود الدؤلي هذا لماذا وضع لانه سمع العجم يقرؤون قول الله جل وعلا ان الله بريء من المشركين ورسوله فقال ابو الاسود الدؤلي يا أمير المؤمنين ادرك القومه فإنهم ينحنون في كتاب الله. طعم كما. لأنه إن الله بريء من المشركين ورسوله. صار العطف على المشركين. بمعنى أن الله بريء من المشركين وبريء من الرسول أيضا. إلا إن لله وإن إليه رسول. تغير المحل. ألم يتغير? يتغير بالإعرام. لكن لو فتحنا. يعني على النصب. إن الله بريء من المشركين ورسوله. وعلى القراءة الثانية ورسوله بالضم. فإذاً الضم عطفا على المحل. وبالفتح عطفا على اللفظ. أشي هاش دي مشكلة أشي كنت قلت لفقه. يش ناية المحل وهذا اللفظ هذا ماشي اش كاريه. ده راشت جاء كأنه ودق قارب طلبة دي محل معنى محل المحل إن الله مع الرفع اللفظ قبل دخول إلنا. لأن في ترتيب الكلام عند العرب أنه يأتون بالرفع ولا يأتون بالتوكيد إلا عند الحاجة معنى الله بريء من المشركين ورسوله إذن الله مبتدى رسوله معطف على الرفع مرفوع إن الله صار منصور لأن اسم إن منصور بها فصار رسوله الواو عطف إذا رسوله معروف على ماذا؟ رسوله معطوف على آه الله. فإذا الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. لو قرأت على الكسري سرت ماذا؟ جعلت الرسول مبرأ من والعيات. إذا تغير المعتقد، هذه حركة. قد يقول قائل ما فعلن شيء. لذلك لما يعجز الإنسان. كان عندنا بعض طلب. غفر الله لنا ولهم. فطبعا عندما كنا كان احنا تحصل. اه? فيأتي بالحركات السلحة. اتعلمون <تعرفنا> حركات الثلاث معناها رفع ونصب و... وجر يعني ويقول ويقول اختر شئت، لأنه لا يخرج عن الثلاثة اصلا. الله مستعان. هذه من باب فقط. اه انت ورفع. ويشيها إذا القلب أنه صلى الله عليه وسلم كان ازهر كان ها اذا ما كانش في الماضي اي قلت في الماضي لا في الماضي ناقص ها طيب ناقص اذا هو اسمه اسم كان هو النبي صلى الله عليه وسلم ها طب عند ضمير ها طيب كان هو ثم ازهر سيكون خبر إذا كذلك؟ الله يعلم. أظهر خبر. خبر كان. فسيأتي ما بعده كله على, ما على الخبرية. فكان أظهر النوم أدعج أنجل أشكل أهدب كلها من باب العطف، وإن لم يؤتى بواو العطف. لأن الشكل يعني هيش لا واو. بكينيش الواو. والواو كيبعو فاشل. نسأل الله عفر الله. فما بلو كان نحو دي فتاشل. الواو. وهي أصلا للعطف. نعم؟ أو على التواني كمان. عنوين بشايدة عندنا. خلينا بش نسب لي وما أه؟ غير طلبة قوم على ايه. بيقول لك شي حيضا لي طيب كان ازهر اللوني. هذا صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا? ازهر اللوني. قالوا ما علانه هو حسن. هذا احسن الواد. وهو ازهر. ليس بيان. ها وليس صورة ها وليس إلى غير ذلك ولكن أظهر اللون وهو أحسن الألوال في وجه الإنسان صلى الله عليه وسلم طبعا قال هنا ادعج أنجلة وهذا لا يصح. هذا ليس على الرواية الصحيحة لم ينقل في رواية صحيحة أدعج قال هنا ولا بأس المفسر على ما قالوا ادعج أدعج قد شدة سواد الحدق في العين حدق في العين أدعج معنى كان شديد السواد سيأتيها مع اتساع في العين مع كثرة الأهداء